وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ فَأُوِي إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن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 وَتَحْسَبُهُمْ أَقاضَو وَهُمْ رُقُد وَنُقَلِّبُهُم ذاتَ اليمين وَذاَا تَّمَال وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَعَيْهِ بِالوصيد لَقَلَعتَ عَلَيهِم لََّيتَ مِنهُم فِرَارَ وَلَمُ لِئْتَ مِنْهُم رعَبَ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 فَتْبَعْتُ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَذْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ وَالْيَتَامَى يَتَلَقَّفُ وَالْيَتَلَقَّفُ وَلَا يشعرن بِكُمْ أَحَدًا انهم ان يظهر عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا ولن تفلحوا اذا ابدا